الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في الليلة الماضية ذكرت المعنى العام لقوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وأن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقوا يؤخذ من هذه الآية من الهدايات والفوائد من قوله أحل لكم ليلة الصيام أنه بني الفعل هنا للمجهول أحل مع أن مصدر التحليل والتحريم معلوم لا يخفى فهو الله تبارك وتعالى فأبهمه لكونه معلوما فلا يتطرق إلى الأذهان أن غير الله تبارك وتعالى يملك حق التحليل والتحريم ولهذا قال الله عز وجل عن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ولما سأله عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وقال ما عبدناه فقال ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه ويحرم عليكم الحلال فحرمتموه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقال بلا قال فتلك عبادتهم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لاحظ أنه قدم هنا الجار المجرور أحل لكم ما قال أحل ليلة الصيام لكم الرفث إلى نسائكم فهذا حكم يتصل بهم وتوسعة قد وقعت لهم فقدم ما يخصهم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن لاحظ هذه العبارة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تؤخذ منها فائده وهي التكنيه عما لا يحسن التصريح به فالشارع يكني وهذا من الأدب في الألفاظ أن يكنى عما يستحيا منه أو مما لا يحسن ذكره صراحة هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ولاحظ أيضا التعدية في قوله احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم فمعلوم أنه لا يقال رفث فلان إلى امرأته ولكن جاء بإله في هذا الموضع لأن الرفث مضمن معنى الإفضاء الإفضاء إلى نسائكم وقد ذكرت في درس تفسير في شرح ابن جزي أن الفعل يضمن معنى الفعل وكذلك ما يقوم مقامه كالمصدر وأن هذه طريقة البصريين وأنها أبلغ لأنها أكثر في المعاني وذلك أنه دل على معنى الرفث وقلنا هو الجماع بالإجماع ويدخل فيه ما يريده الرجل من المرأة من مباشرة وقبلة ونحو ذلك الرفث إلى نسائكم فدل على الرفس وزياده وهو الإفضاء الإفضاء أن يفضي إلى امرأته أن يفضي إليها بأنواع المقارفات والملابسات التي هي من جنس الاستمتاع الرفث إلى نسائكم فهذا لما يقع بينهما من الملابسه ولهذا قال هن لباس لكم ألاحظ التعبير هنا باللباس فاللباس يستر فهنا الرجل لباس للمرأة والمرأة لباس للرجل فيحصل بذلك أنواع الستر التي ذكرها أهل العلم الستر المعنوي بمعنى أن الإنسان حينما يتزوج فإنه بذلك يستر نفسه ويحجزها عن مقارفة ما لا يليق من الفواحش مواقعة الحرام ونحو ذلك ولذلك تجد الإنسان حينما يتزوج يعلل هذا احيانا يقول أريد الستر تزوجت زوج فلان موليته ليسترها ليسترها ولهذا يقال النكاح الزواج ستر بالعفاف والمباعده عما يشين مما يلوث ويدنس الأعراب والزنا والمقارفات المحرمة لا شك أنها فضيحة وعار وشناعة وفاحشة يكفي أن الله سمها فاحشة ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة والفاحشة هي الذنب الكبير العظيم. ثم أيضا هذا ستر معنوي من جهة أنه لا يكشف سرها ولا تكشف سره. وهذا من جهتين. من جهة أنه لا يتحدث عما يجري بينهما في الوقاع فهذا فعل من لا خلاق له. قد جاء أنه صريحا عن ذلك. يتحدث الرجل عن امرأته وما يجري بينهما. وكذلك المرأة لا تتحدث بين النساء أما يقع بينها وبين زوجها فهذا ستر كذلك أيضا لا يليق بالرجل بحاله من الأحوال الذي هو لباس للمرأة أن يتحدث عن أمور خاصة يفشيها إلى الآخرين مما يتصل بمرأته، فيفضحها يتكلم عن عيوب وأوصاف ومؤاخذات ونحو ذلك مما لا يعرفه الناس فيتحدث عند أصحابه يتحدث عند أهلها يتحدث عند أهله يتحدث عند أخواته فيكشفها أو أن المرأة تتحدث عن زوجها وماذا يصدر عنه فتفضحه بذلك فهذا خلاف الستر الزوج يكون لباس لمرأته يسترها والمرأة تكون لباسا لزوجها تستره فيكون ما بينهما من القرب كما بين الثياب ولابسيها ومن التحصين للفروج ما هو ظاهر الثياب تستر البدن فهكذا ينبغي أن يكون الزوج لزوجته والزوجة لزوجها لا داعي للحديث ونشر الغسيل كما يقال وكل واحد من الزوجين يمشي ويتحدث عن عيوب الآخر ونقائصه وقد يتساهل بعض الناس في هذا إذا كثرت المشكلات وساءت العلاقة وبعضهم قد يتحدث عن ما يجري بينهما من أمور المعاشرة وذلك عند من يتزوج لربما زواجا لا يقصد به الاستدامة يسافر فيتزوج أياما ثم يطلق فيتحدث مع رفقائه الذين سعوا سعيه فكل واحد يتحدث عن المرأة التي صارت من نصيبه فهذا لا يليق هذا لا يليق هذا لصرف النظر عن هذا النوع من الزواج وما يحتف به من أنواع المفاسد لست أتحدث عن هذا أنا أتحدث عن قضية أخرى وهي هذا الحديث الذي يجري في الكشف والهتك والفضيحة ونحو ذلك فهذا أبعد ما يكون عما ذكره الله تبارك وتعالى وإذا كان الرجل سترا لامرأته يسترها فينبغي أن لا يقصر في أداء حقها الذي يحصل به العفاف وينبغي للمرأة أن لا تقصر في حق الزوج التزين والتجمل وما إلى ذلك من أجل ان لا يتطلع إلى غيرها فيلتفت هنا وهناك وكثير من النساء تفرط في هذا وتتبذل ولا تعرف بزينة إلا إذا أرادت الخروج إذا أرادت الزيارة والذهاب هنا وهناك تجملت فيعرف ذلك منها إذا رأوها قد تجملت سألوها إلى أين لأنه لا يعهد منها التجمل في البيت فالرجل يتطلع هنا وهناك وينظر ويندب حظه على هذا الحالة التي صار إليها من الإهمال والتضييع والتفريط فيبدأ يفكر مليا في المخرج من ذلك فمن لا يصبر وكان عفيفا فإنه يفكر بالبدائل زوجه أخرى ومن لم يكن كذلك لربما يبحث عن الحرام ولربما إذا عوتب لامها وقال إنها هي التي ألجأته إلى ذلك فأقول يجب على المرأة أن تتفطن لمثل هذا الجانب فحينما يتطلع الرجل الزوج إلى غيرها من النساء فأول ما تتفكر فيه هو ان ترجع إلى نفسها وأن تنظر في تقصيرها معه كذلك أيضا إذا كان الرجل لباسا للمرأة والمرأة كذلك للرجل فهذا يدل على شدة القرب شدة القرب ولا يصح أن تلتقي الأجساد والقلوب متنافرة أن لا يوجد الوئام أن لا يوجد حياة كريمة تصفو فيها النفوس وأن يوجد السكن يسكن إليها كما هي الغاية التي ذكرها الله عز وجل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ما قال محبة وإنما قال مودة وقال رحمة فإذا تحولت العلاقة بين الزوجين إلى بغض وعداوة ومنافرة وأذى فإن هذا خلاف مقصود الشارع وهو خلاف مقاصد الناس في النكاح حياة غير مستقرة يعني هذه المرأة قبلت بهذا الرجل وأحسنت الظن به أنها ستعيش معه حياة كريمة فاللائق ايها الأحبة القاعده التي ينبغي أن يجعلها أولو الألباب من الرجال بين أعينهم أنك إن لم تستطع أن تنقلها إلى سعادة أكمل مما كانت عليه عند أهلها فلا أقل من أن تجعلها في حال مستوية مع ما كانت فيه عند أهلها يعني من السعادة فيكون الزيادة بالنسبة إليها أنها ذات زوج في كنفي زوج يحميها ويحوطها وينفق عليها وترزق منه الولد ويحصل لها العفاف هذه مقاصد النكاح يكونون أسرة نحو ذلك فينقلها إلى سعادة أعلى فإن لم يستطع فلا أقل من أن يكون ذلك على وزان ما كانت عليه قبل ذلك هذا العاقل الكريم أما أن تتحول من بيت أهلها وهي في بحبوحة من العيش إلى حياة نكدة شقيه بائسة تصبح على هم وتبيت على مثله فهذا لا يليق يكون هناك حوار يكون هناك علاج يكون هناك حل يكون هناك تنازل من كل طرف يحاول كل إنسان أن يصحح حاله وأن يرتقي بنفسه وذوقه وأخلاقه ويعمل جاهدا لتلافي النقص والتقصير والأخطاء وهكذا الرجل اختار هذه المرأة على نساء العالمين النساء كثر والبيوت مليئة فقصد هذه المرأة واختارها من بين سائر النساء يؤمل من وراء ذلك أن يسعد بها فينبغي أن تكون المرأة عند حسني ظنه وأن يجد فيها بأخلاقها وتعاملها وتهيئها له القيام بشؤونه أن يجد فيها قرة العين فيزداد تمسكا بها ويدرك أنه لم يخطئ في هذا الاختيار هذا لمن يعقل هذا لمن يعقل كذلك أيضا حينما يكون الرجل للمرأة بهذه المثابة وكذلك لباس كذلك المرأة فهنا معنى ذلك أن المرأة بمنزلة عند الرجل والرجل بمنزلة عند المرأة حيث إن ذلك بمنزلة اللباس واللباس أمر يحتاج إليه كل أحد فلا غنى لأحد عن النكاح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فالتعجيل والتبكير في النكاح أفضل كذلك أيضا هنا يؤخذ من هذا الموضع أن اللباس يتجمل به كذلك أيضا المرأة تتجمل بالزوج والرجل يتجمل بمرأته. هذا حينما تكون أحوالهم على ما ينبغي فتعتز المرأة بهذا الرجل وترى أنه قفءا ليقابل أهلها وقرابتها والناس أجمعين فهي ذات زوج رجل تملأ اليد منه لا تفاجأ انسان خامل قاعد عن كل فضيلة اهتماماته ساقطة فيسقط في يدها وتشعر أنها قد ضيعت وكذلك الرجل حينما يتزوج امرأة اعتز بها إذا جاء أهله قامت بهم هكذا إذا جاء الضيوف قامت بهم هكذا تبادر وتلبي وترحب من غير تأفيف ولا ضجر لا يظهر ذلك في قسمات الوجه ولا في نبره الصوت ولا في نظرة العين بل ترحب بكل من يأتي من قبله تفرح بأضيافه وتكرمهم وتفرح بأهله وقراباته وتغتبط بمجيئهم ولا تستثقل ذلك أبدا ولا تتبرم به تجمل بها ولا يحسن إذا أرادت الذهاب إلى أهلها أن تهرول ولربما نسيت بعض حاجتها لشدة عجلتها وإذا ارادت أن تذهب إلى أهله أبطأت ثم أبطأت ثم أبطأت فثاقله الرجل عنده شعور وعنده إحساس قد يسكت لكنه يلاحظ الفرق فلن تكون بمنزلة عنده ولن يستطيع أن يتجمل بها عند أهلها فهو قد يرقع مرة وثانية وثالثة ورابعة لكن الثوب مخرق لا يستر فهذا ينبغي ملاحظته أن يكون الرجل على حال لائقة تكون المرأة على حال لائقة ولا شك أن الزواج رفع لكل منهما المرأة المتزوجة أرفع من المرأة غير المتزوجة اجتماعيا والمرأة المتزوجة ذات الزوج في عصمة الزوج أرفع من المرأة المطلقة مثلا ولذلك نقول مهما استطاعت المرأة أن تبقي على هذه الوشيجة والصلة وتحل المشكلات خير لها من الطلاق بعض الناس تعجل وقد تندم فاللائق أن تقارن الأرباح والخسائر فيما لو طلقت منه ما الذي يفوتها وماذا تجني بهذا الطلاق يكون عندها ميزان في الأرباح والخسائر إذا بقيت عندها ما هي المكاسب وإذا فارقته ماذا يبقى عندها ماذا يبقى في يدها أحيانا تكون خسارة محققة من كل وجه يعني قد يكون قد فاتها من المقاصد مقاصد النكاح واحدة أو اثنتان لكن إذا طلقت فاتها الجميع فأيهما خير كذلك أيضا يمكن أن يؤخذ من اللباس أنه يستعمل للحمايه والوقاية من الحر والبرد وما إلى ذلك فكل واحد من الزوجين يحمي صاحبه ويحوطه فلا يترك امرأته عرضه للضياع مع السائق أو تذهب حيث شاءت أو تخالط الرجال تعمل في مكان مختلط أو نحو هذا وإنما يكون عنده غيره يحفظ هذه المرأة ويذهب بها هو أو أحد من محارمها ولا يخلو بها رجل أجنبي كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية تربية الذوق في الألفاظ والعبارات التي نتعامل بها ونتحدث عنها أن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وتقديم المرأة في هذا يدل الله أعلم على أنها أبلغ من هذه الحيثية هن لباس لكم فيتستر الزوج كذلك أيضا بقي مما يؤخذ من الفوائد من هذا الموضع أن اللباس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قيل للزوج لباس وللمراه كذلك إبارات العلماء اختلفت فيه وحاصلها يرجع إلى الستر, الستر كما قلت إما حسا وإما معنا فبعضهم قال لباس لشدة المقاربة والمخالطة بمعنى أنك لا تستطيع الصبر عنها ففي الصوم هي قريبة منه فإذا منع منها ليلا فإن هذا يشق عليه لشدة القرب كاللباس وبعضهم قال لأن كل واحد من الزوجين يستر صاحبه حال الوقاع عن أعين الناس وبعضهم يقول يستره كما سبق من جهة المعنى العفاف أو لا يذكر سره، وكذلك أيضا بعض المفسرين يقول لباس لكم باعتبار شدة الممانزجة والمخالطة حال المعاشرة فكأنه لباس لها وكأنها لباس له وذلك أنه يفضي إليها وتفضي إليه بمنزلة اللباس له وكذلك هو توقف عند هذا القدر وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا جعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم صلى الله النبي رحمد وعلى صحبه السلامة الله الله النبي رحمد وعلى صحبه السلامة